عليه صلوات الله وسلامه قصة عظيمة للغاية وهي مضرب مثل في كمال الصبر وتحقيق العبودية الصبر بأنواعه الثلاثة على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة وتحقيق التقوى الله جل وعلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي ولقد كان عليه الصلاة الله وسلامه محققا لذلك الأمر أتم التحقيق فكانت العاقبة الحميدة له والمآل رشيد ولهذا قال لاخوته عليه الصلاة الله وسلامه إنه من يتق ويصدر لما قالوا له تالله لقد آثرك الله علينا قال انه من يتقي ويصدر فان الله لا يضيع اجر المحسنين فكان متقيا لله عز وجل صابرا ومن عظيم صبره صبره عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من حرام وفاحشة وآثام رغم كثرت الدواعي وتنوع المغريات الا ان الله عصمه وصرف عنه السوء الفحشاء وكان من عباد الله المخلصين كان إذاك عليه صلوات الله و في اشده وقوته وكان موفور الجمال أوتي شطر الحسن حتى إن النسوة في المدينة لما خرج عليهن أكبرنا وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم مما أوتيه من حسن وأعطيه من جمال صلوات الله وسلامه عليه والتي دعته إلى نفسها امرأة العزيز وهي امرأة حسناء جميلة ولها مكانة ومنزلة وذات ماد فمثلها لو طاوعها المطاوع حصل من طريقها أمورا كثيرة يطمع فيها من أمور الدنيا ومغريات الدنيا وفتن الدنيا ثم إنها إضافة إلى ذلك قد تهيأت له واستعدت تزينا وتجملا وتعطرا محسنات إضافة إلى حسنها وجمالها وإضافة إلى ذلك أنها أيضا هيأت المكان وأغلقت الأبواب ثم ايضا إضافة إلى ذلك دعته دعوة صريحة وكان في ذلك البلد غريبا ليس من أهل البلد عليه الصلاة الله والسلام. ويقولون عادة الإنسان في غير بلده وعند من لا يعرفونه لا يتخوف مما يتخوف منه الإنسان وهو في بلده وبين أهله وعسيرته ولهذا يقولون يا غريب كن أديل لأن الإنسان في البلد الذي هو غريب فيه لا يعرف أحد يتقلل من كثير من الآذاب إلا إن سلمه الله سبحانه وتعالى وإضافة إلى ما تقدم ايضا لم تكتفي معه بالإغراء على وجه الترغيب بل لما تمنع وتأبى لجأت إلى الإغراء على وجه الترهيب والتهديد ومن ذلكم تهديده بالسجن واتهامه هو بأنه هو الذي أراد ذلك ومع هذه الدوافع والمغريات وأنواع الترغيبات قال كلمة عظيمة قال معاذ الله معاذ الله والله كلمه عظيمه جدا ما أحوج المسلم أن يستمسك بها وأن يقول كلما ثارت فتنة أو هبت رياح شهوه معاذ الله إنه ربي معاذ الله إنه ربي كلام عظيم ينبع من قلب مؤمن قلب صادق قلب مخبت معاذ الله إنه ربي أحسن مثوان إنه لا يفلح الظالمون ماذا يرجو من يظلم أي خير يرجوه من يظلم أي لذة يجنيها من يظلم لذة الفاحشة في غير ما اباح الله ظلم عظيم لكن لا يجني منها صاحبها إلا خزي في الدنيا وعقوبة في الآخرة كما قال القائل تفنى اللذات ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار وتبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار ولم يقف الأمر في الإغراء إلى هذا الحج بل ان انثى في المدينه من ذوات الوجاهة والجمال والحسن والقرب من امراه العزيز ايضا اشتركنا معها في هذا لما راينا يوسف عليه السلام لما رايناه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم فلجأ الى الله وهذا فيه درس عظيم جدا في الفتن والدواعي وما اكثرها في هذا الزمان ان يلجا الى الله سبحانه وتعالى ان يصرف عنه قال عليه السلام ربي السجن لان فيه تهديد الا وصل الامر الى مرحله تهديد ان لم يطاوع امراه العزيز وأيضا النساء قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه ان اسجن ووجعا في غرفه مغلقا علي الابواب لا ارى الشمس لا ارى الهواء لا ارى الناس لا ارى الى اخره احب الي مما يدعونني اليه الله اكبر ويدخل نبي الله يوسف عليه السجن يدخل عليه السلام السجن لأنه ممتنع عن الحرام وكم من أناس يدخلون السجن لفعل الحرام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي وانظر اللجوء إلى الله والا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين هذا لجوء الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه كيدهم وتأتي الإجابة فورا بحرف الفاء فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى من صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ولو كان في أحلك موقف وأشد فتنة لا يضيعه الله ولا يرد سبحانه وتعالى دعاءه ومناجاته فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع وادخل عليه السلام السجن مظلوما ولبث في السجن بضع سنين لكن الله سبحانه وتعالى مع هذه الابتلاءات بأنواعها كلها تلقاها بالصبر والاحتساب وانتهاز كل موقف بما يناسبه من أنواع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلما دخل السجن استغل وجوده في السجن للدعوة إلى الله والدعوة الى توحيده وتعليم دينه سبحانه وتعالى ومعاملة الناس بالحسن والرفق والمعاملة الطيبة إلى غير ذلك فالشاهد أن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قصه عجيبة وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا يكثر من قراءة هذه الصورة في صلاة الفجر حتى إن أحد التابعين لا يذكره الآن قال إنما حفظتها من عمر في صلاة الفجر كان يكثر من قراءتها يقرأها في صلاة الفجر كاملة ولو قرأها إمام في زماننا كاملة في صلاة الفجر لقامت الدنيا ولم تقعد جزاكم الله خيرا الجزاء ووفقنا لحسن الانتفاع بآيات الله وعظاته وعبره وبياناته وأصلح لنا جميعا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل اللهم يا ربنا يا مولانا يا كريم اجمعنا بنبي الله يوسف ونبينا محمد وجميع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد آله وصحبه